بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم صاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون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 وَإِنَّ عَلَى ذَهَابِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِجَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَأَنَّكُمْ تَأْكُلُونَ وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبخ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرا نسقيكم من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 فسلك فيها من كل زوجين إثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاصب في الذين ظلموا إنهم غرّون فإذا استويت أنت وَمَنْ مَعكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني من الزلم مباركاً، وأن تخير المنذلين. إنَّك ذلك لا آياتٌ، وإن كنا لمبتلين.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 وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذاما إلا بشر مثلكم يأكل يأكلون ما تأكلون منه ويشرب من ما تشربون ولئن أطعت بشر مثلكم إنكم إذا لخاسرون يَعْلَمُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيَّا هات, هي هَاتِ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَلْعُونِينَ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 ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِم قُرُونًا آخَرِينَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَرْخُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَجْرِي كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ وَسُلْطَانُهَا كَذَّبُوا فَاتَّبَعُوا بَعْضًا بَعْضًا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 فتقطعوا أمرا بينهم زبرا كل حزب بما لذنهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمتهم به من مال وبني نسارع لهم في الخيرات بل لا إِن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 حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم مما لا تنصرون قد كانت آيات تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصرون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 بالحق وأكثرهم للحق كارون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا؟ فقرأ ربك خير، وهو خير الرزقين. وإنك لا تدعهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لا ترون. ولو رحناهم وكشفنا ما من ضرر لَلَّذِينَ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا, فما استكانوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّىٰ ما إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا عَدًا با عَذَابًا شَدِيدًا إِذَاهُمْ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ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 قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وجنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن في هذا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 إذا لذب كل إلى أن بما خلق ول على بعضهم على بعض سمحان الله مما يصرفون على القيم والشهادات فتعالى مما يفرقون قُرِّرَ بِإِمَّا مَا يُعَدُّونَ رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما تعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همذاك الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون قال رب رجعون لا لي أعمل صالحا في ما كلا إنها كلمة هو ومن أرزق إلى يوم رعد فإذا نفخ الصور فلا أنساب بينهم يومئذ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن قولة موازينه فأولاد هم المفلحون وَمَن قَاسَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأُنْفُسِهِمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ فَالْفَحُورُ جَزَاؤُهُمْ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ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 قال سأوفيها ولا تكلمون إن هو كان طريق من عذاب يقولون ربنا يقولون ربنا ما آمنا تغفر لنا ورحنا تغفر لنا ورحنا فاتخذتموهم فخرا حتى ان سوكم ركري وكنتم منهم تطعكون انني جزيتهم اليوم بما صبروا بما صبروا أنهم هم الفائزون قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ قَالَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيْلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ